وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم الحميم يبصرونهم يعد المجرم لو يحتدي من عذاب يوم إذاب ذني وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيي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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاجون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رارون